الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتذا بهذه واستنى سنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمني الأخ الفاضل تقديما وهو لعله من أهل البلاغة فبالغ ورست كما قدم إنما نحن نعمل في الساحة بقدر جهد بسيط إعذارا إلى الله ونسأل الله تعالى أجعلنا وإياكم من أهل العلم من يسعون له وموضوع محاضرتنا صناعة الحياة في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين المادة وبين الروح وبين القيم والانفلات في هذا العصر بعض الناس حياته لا تخرج عن إطار الطغيان المادي والإشباع الحسي وملذات وشهوات الابدان والاشباح فقط لا ينفذ إلى معنى الحياة الحقيقي والحياة في التصور المادي حياة المتعة والشهوة واللذة والحياة في التصور الإسلامي حياة طويلة منتدة إلى الآخرة وهي بمقاييس البشر حياة ليست كحياه الناس العادية فهي لا تنقطع وممتدة والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث فدل على أن الإنسان أحيانا يعيش حياة طويلة بقيم ومعاني جديدة للحياة الحياه في التصور الحسي عمر محدود وألفاء وانفاس موقوته واجال معدوده والحياه في التصور الاسلامي هي حياه العمل الصالح والقيم فهي تكثر بالطاع حتى بحسابات البشر فليله في شهر تعدل ألف شهر ليله واحده في التصور الاسلامي تساوي ألف شهر من العمر الحسي وهذا يعني أن الحياة ليست بالمعنى الضيق عند الناس والحياة في التصور الإسلامي قيمه بالقيم إذا كانت بدون قيم إنما تعني عيشا محدودا وعمورا مرسوما وألفاظا موقوتة. يخرج الروح تخرج الروح من الجسد فيصير الى حياه غير هذه الحياه ولكن يا لا يبقى له اثر جميل ولا موقف نبيل هذا اذا لم يخلف في حياته موقفا قبيحا واثرا سيئا لذلك صناعه الحياه الحقيقيه الممتده الطويله لانه شوف العمرا بعيش الإنسان المحدود ده بعض الناس مغبون في عمره بمعنى هو يعيش الحياة التي يعيشها كل الناس لكنه يدخل إلى الحياة ويخرج دون أن يكون له دور ملحوظ ولا عطاء مؤثر ولا موقف من المواقف النبيلة هذا يعتبر مغبون في عمره باع عمره الغالي بدراهم بخس معدودة وهو فيها من الزاهدين طعام وشراب وحياة عادية جدا الحياة العادية ليست هي الحياة التي أعنيها هذه يحياها كل الناس كافرهم ومسلمهم إنسيهم وجنيهم ولكن أنا حياة أعني حياة ذات أبعاد وتأثيري وحياة فاعلة وهذه في نقاط سوف أذكرها بعد هذه المقدمة العمر كنز عند المسلم وهو لا يضيع لحظة منه في غير ما يرضي الله لأن عمره غالي فهو يترفع من أن يضيع جزء من هذه الحياة لغير الله والجنة مع ما فيها من النعيم الذي لا يخالقه كدر والسعادة التي لا يعترضها شقاء لأهل الجنة حسرة في الجنة حتى قال بعض اهل العلم هل يمكن أن يتحسر الإنسان في الجنة قوله عليه الصلاه والسلام ما تحسر أهل الجنة في الجنة إلا على ساعة مضت عليهم في الدنيا وهم لم يذكر, ولم يذكر الله فيها يعني الحسرة الوحيدة، أن حاصيب الناس في الجنة أن يمر عليك، تمر عليك ساعة لم تذكر الله فيها وإن دخلت الجنة، معناته الساعات اللي صرت فيها الله أنت، بدل أنت دخلت الجنة، بعد دخلت الجنة حتبت تذكر الساعات اللي ما ذكرت فيها ربك وهي معدودة بالنسبة للزور اللي دخل الجنة، لكن الزور ما دخل الجنة بتكون ما معدودة، حس أنا وإنت. الساعات اللي ما ذكرت فيها أمكم لو كنت تقول الله طوالي الساعات اللي ما ذكرت فيها الله بتعده تقول من كذا لى كذا ويوم كذا أنا ما ذكرت الله ويوم كذا ما ذكرت الله حتى لو قلنا الساعات اللي ما ذكرت فيها الله حبش من ما أصبح لحد ما غابت إلا محاضرات هذه في المساجد وكذا فالال ال ال ال ال الاسلام يعتني بقيمة الإنسان وحياته لكن الحياة الفاعله لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي الصحيح أعذر الله عبدا بلغه الستين من عمره زور عمره حتى ستين سنة ما عنده أمام الله حتى. يعني ما تقول ليه الله والله ما لقيت لي فلقه انت كان عمرك 25 سنة وطقتك عربيه في شهاية عذرة الله يقول لك ما عبدت مالك تقول لي ما لجيت لي فرصة كنت ناوينية تجيلة لكن مادة الفرصة لكن زور بعد ستين سنة الله يقول له ما عندك مجال ثاني تقول لي الله ما في فرقة يعني الله أداك الفرقة بعد داء العيد منك منك يعني أي زور بلغ ستين وليس معه من العمل الصالح الكثير هذا مقبول في عمره لأنه بالنسبه بعض الناس عمرو ستين سنة وقاعد في طبعة عصرية بلعب في دومن كويس وجبس بالفتى فعلوا اتصابي وأخبر منه شيء من خد تفتى الزور لما ات ات شاف الصبي شين لكن أشن منها زور عجوز داري الصبي ده الناس بيقولوا في الدارجة بيقولوا شو كراع عند كراعين بقولوا شو كراه جوا كراه شنو كراه برلا جوا جوا الله خلايا أنت معنا قرب معنا هذي مبلغ ستين مفروض نشوف له جامع يعبد الله فيه وده حتى الشباب لكن النبي صل الله عليه يقول أعر الله عبدا بلغه ستين من عمره ولذلك أولا نقول الحياة في التصور الإسلامي ليست هي الحياة التي يفهمها الناس. حياة لها ما وراءها. فيها حياة بزرخ، وعالم البرزخ عالم كبير. الآن لو تأملنا، إخواننا، مما الله خلق الدنيا في كم زول مرّ. أشيدك وعادل. وثمودة وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا أمم كثيرة جدا كلهم ماتوا سيبعثهم الله ولا يخفون عليه ولا يغلط في أسمائهم وفي أشكالهم وفي أعمالهم كلهم يقوم واحد واحد خلنا البهايب يجبون الجزال اضح البهايب في اليوم كان جاء الله البهايمن اللي قال ليه قال ليه الفرزة لنا من الفرزة البهايمن اللي اتأكلت بربع ال... الكيلو ده شان كمونية وده شان راس وده شان ابوع كيلو وده شان مسكيلو البهايمن اللي خلقت مما الله خلقته لي وضبوها الجزالية كلها وآكلوها الناس يوم القيامة ربنا بيبعثها كلها دون أن يختلف عليه شيء سبحانه وده كله نفس واحدة ما ما ما يعني ليس كما قالت اليهود والنصارى انه تعب ولقد خلقنا السماوات والارض ومنهم في ستة ايام وما سنى من لغوب ما في تعب فشوف يا اخواننا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان وبعضهم معذب أخوان الشداء الشد كبير يعني ما نقله إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياة البرزخ مما رأى وسمح كافر لإقناعنا شوف عليه الصلاة والسلام يقول قد الله على عبد في قبره بمئه جدة زوج والقبر ربنا قال الملائكه ذكوك في الغرب عذاب بدون حساب ما بروك ما بروك إنت عملت كده ليه يعذبوك يوم القيامه بروك غلطت وصحت وبروك بعدين مالي الجنة هنا القبر ده حساب عابق النار يعرضون عليها غدوا وشنو وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا انا فرعون اشد العذاب فالنسل قال قضى الله على عبد بجلد مئة جلده قال فبكى حلم ده احمد الكبير قال صلى مررت على الكثير أحمر في الصحراء فرأيت قبر موسى ورأيته قائما يصلي فيه لله إخواننا انا يعني شاهد انه احنا ذاك شوف سبحان الله شيء شيء شيء عجيب فده بكى في قبره بكى وسأل الله التخفيف قال عليه الصلاة والسلام فجعلت عليه صوتا واحدا لما بكى وسأل الله الله قال له خلاص الدسول واحد صوت واحد قال فلما جلد استحال قبره عليه نارا فلما عفا سحر قال على ما على مجلتموني قالوا صليت صلاة بغير قهور ومررت على مظلوم فلم تنصره فالحياة تختلف عن حياة الملحدين المادية التي تنتهي بالموت إنها حياة في تصورات المؤمن طويلة وهذا له أثره على سلوك المؤمن واستقامته اذ انه اذا عمل يعمل وهو يعلم انه يرجع الى الله ليجازيه ويحاسبه فيرد الحقوق الى اهلها ويستقيم في معاملاته وفي افعاله واخلاقياته وسلوكياته وذلك هو اثر اليوم الاخر على السلوك طيب اخوانا كيف نصنع حياه فاعله ده سؤال مهم نحن نريد الواحد يقول يصنع حياة إخوانا لا ترضى لنفسك أن تعيش حياة عادية الحياة مليئه بالشخص وبالذوات. الناس ألت في الحياة شوية الحياة من شوية لا يستوقفك منهم إلا الافذاذ حتى الكفار الزوء ودي أدل... لي سهلة الكفار اللي غير الكفار اللي بيغلوا بيرقصوا ونحن فهمنا مع الناس اللي بيغلوا بيرقصوا ذي دي مشكلة أجيال الموجودة الآن يعني واحد تلقاه بحيفا لعب كرة ما لقانا واحد من شعب المسلمين بحب له مكتشف ومباريح يلعب كرة يرتعونه يرتع, يرتع فرده بداعنا الفرقة في كفار معدهم نفعل الانسانيه الناس عملوا الميكروفونات والموبايلات والكمبيوترات والمصباح الكهربائي ناس كفار لو كانوا جيبوا الحفلات ما كان عملوا الحج يعني عشان هو يعمل شيء لابد ان يكون انسان جاد باختصار يعني لابد يكون انسان جاد انا اريدك ان تصنع حياه ذات ابعاد ايمانيه تجد على ذلك اجرا حس زور عمل مصباحاً كهربائي كان مسلم لكن زور كافر إنه ما قال يوما من الدهر اللهم اغفر لي لما حدثت عائشة عن عبدالله بن جدعان الذي كان يطعم الحديد ويسقيه وكان رجلا يفتح داره ويكرم كل الناس وينصر المظلوم قال هو في النار إنه ما قال يا عائشة يوما يا عائشة إنه ما قال يوما من الدهر اللهم اغفر لي فما حنت في كويس في الاخره كأجر طيب كيف نصنع الحياة النقطة الأولى في صناعة الحياة قوة الإيمان وفاعليته أول حاجة دائرة تصنع حياة قيمة لا بد من أن يكون لديك إيمان عميق مجرد الإيمان السطحي الذي يقوم على اذكار كالفاظ دون أن تنفذ إلى جوهرها أو أن تسبر حقائقها أو أن تدرك معانيها وأبعادها هذه اذكار عبادة ضعيفة والصلاة في صورة أداة واجب أو آلة وفي بصقوب طريقة صورية بعيدا عن لب وجوهر الصلاه وقيمها قضيه ضعيفه فلا بد من قوه الايمان وفاعليته لا بد ان تكون قوي الايمان وانا اقول يؤسفني ان اقول ان عصر التقنيات التي نعيشها ونتلمس هذا العصر الذي نعيشه ونتلمس آثاره عصر التقنيات نحتاج فيه إلى إيمان حبوبات مع أن الناس ارتقوا في التقنية والتعامل مع الدنيا لكن في الإيمان ضعف الإيمان لأن كل العمران الحاصل وإمران مادي بعيد عن العمران ال ال في التصور ال ال ال فيها من البعد الروحي ليه؟ قال ال خالق بشرا من ال ال سويته ال فيه ال ال حتى رزق ال هو في بطن وسعادته وشقاؤه وكسبه في الحياة يكتب لما ينفخ في شنو ينفخ فيه شنو ينفخ فيه الروح يقول الانسان جسدا وروح تعنى الح تعنى الحضارة الحضارة القائمة تعنى بجسده مفروض كل الأشياء المفروض أن متعلق بالجسد أين رسالة الروح وغذاؤه حقيقة ما في إلا في الإسلام إلا في الدين الحقيقة الثانية الان الامه الإسلامية كل إيمان بالمخصوصات والتعلق بالماديات نحن نعيش وسط غابات من الاسمنت والسخ الشيء قاعد كله شنو كل مرة يعني مدينة جديدة كويس؟ على نمط الموجود في الخليج. الخليج الدوحة في الدوحة ولا ما فيه أه؟ والطائف ومعرف الرياض والشارقة الشارقة بجيش كوز وحياة زينة كل مرة أجل المعمار ماشي لفوق نأمل هذا ليس بحرام ولكن نأمن أن يواكب هذا معمار والتفاع في القضية الروحية عند المسلمين والقضية الروحية تعني عدم التسليم إلى الإيمان بالمحسوسات فقط فإن هناك قوة قاهرة وإرادة غلامة ومشيئة نافذة هي مشيئة رب العباد سبحانه وما تشاءون إلا أي شاء الله مساله ايمان الحبوبات الناس الان في ظل الطغيان المادي وضعف الجوانب الروحيه بيحتاجوا الى كلام قبل حبوبات الزمان يقول لك الله ما شغالوا حدا كان وشنو وضيعوا الآن الناس بقى دينه ايمان الحبوبات أهم ما في البساطه وعدم التعقيد ما معقد ايمان بسيط والعقيده اصلا بطبيعته غير معقده المسائل الكلاميه والفلسفات البشريه هي التي تفسد جوهر العقيده العقيده في القران واضحه الهو مع الله كلام قطعي قل أفي الله شق فاف السماوات والارض العقيده بسيطه ونحن نفقد بساطه العقيده بس كده الحبوبات لما يتكلموا بس على عقيدة. والله ما شاء قالوا حركة شنو؟ ضيعوا متأكدين من الكلام ذا. لكن نحنا الناس عندنا ما متأكدين. يقولوا في الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع درج الدون من كرجه. اللهم لا مانع لما أعطيت كلام تجنب. اللهم لا مانع لما أعطيت يعني أما دار ذيك ما في جهة أحد منعه. لان الله جاي يكتمين مات تزعزع، ده معنى الكلام الناس في ممارسات في السوق والمعاملات هل مطمئنين لانهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ام ان ثوابت اليقين قد اهتزت وحقائق الايمان قد ضعفت وشواهد اليقين قد تضعضعت في النفوس الناس الان متوجسين في الرزق بالذات في النظر يقول الرزق علي الله مما يجي في العمل ما بقدر يقول الرزق علي الله يخاف بلاوز، الموظف وصاحب الدكان وصاحب الكتب، اي لو عنده حاجه في راسه يدخلك خلاها بجوع ويموت يتحسن ما بدك قبل شويه في الصلاه اللهم لا مانع لما اعطيت هل انت تدرك ما تقول وتعلم ما تتلفظ به لذلك يحتاج الناس الى هذه القضيه قوة الإيمان قوة الإيمان تفيد الشروع في حياتك تجعلك تتعامل مع المصائب من خلال تسلية النفس والرضا التام فلا يتطرق إلى حياتك ما يشوف ما, ما يعكر صفاءها لأن الله هو الذي قدر ذلك عليك وانت تعلم وتؤمن وتستيقن أن تقدير الله لك أفضل من تقديرك لنفسك ثانيا الإيمان يجعلك تتخذ المواقف الجريئة والقرارات الحاسمة في حياتك لأنك لا تخشى إلا الله إخواننا الناس ما يفتح الله للناس من, من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ليمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويلدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إدراك الضعال كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الناس ضعف في الجوانب لماذا؟ لأنهم مؤمنون بالمحسوس والحياة كلها ليس فيها البعد الروحي إن الله على كل شيء قدير خل الأمر لامر هذولين يقولون هذول خل الأمر لأمر كانت كبير يقول لك يا خاعة ما الضائق الأمر خليه لي الله يقول يقول خلاص خليتوا لي الله خليتوا لي الله بعد نهج تكون مطمئن جدا ما الزعتع الزوال بعد ما يقول لك الله يمشي كوس في الاستئناف والمحكمة العليا انت ما قلت خليته لي الله الله يعني كويس انت امشي الاستئناف طوالي من يومك وكوس حقك لكن اخذي لي الله ناقشو قال له الله قال أبحث عن حبوب لكن ما تقول أخير لك أخوانا شوف يعني المسألة تحت التعامل مع الإيمان من خلال الممارسة اليومية شوفت المؤمن قلبه قلبه معلق بالله وعقيدة تربطه بخالقه فلا يرتفت إلى البشر البتة شوف أخوانا الزول لو خدت سيما يقول لك خدت الله في قلبه ما يلتفت إلى البشر في شيء سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده لما أمره الحجاج أن يقتل رجلا حجاج قال أقتل قال له ما قتله قال فيما لا تقتل زلده قال لأنه أغضمنا رضي الله عنه يعلم إنه لا يشل ذنب مريء مسلم إلا بإحدى ثلاث زرة بعد احصان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس زعلنا ما فيها صحة المصر ها؟ زعلنا فيها فذلك خط في موقف حرج كما فتلوا ذالي عموا بشكله سالي قال سمع وطاع شال من المسيف وسعب الزون أسألكت له, له بر البيت بر القصر يعني بره بره. وسأله قال له أصليت الفجر اليوم في جماعة قال الرجل نعم حل سالم قيد الرجل وقال انضي إلى أهلك من أي سكه من السكك تريد امشي لاهلك لشلوك لاي طريق شرو يعجبك قال ثم رجع طبعا يا اخي انت كان ازور الدزور الحاكم الدزور قال لك دع على ضمانتك انت فرض فيه كفرضته احصل شنو انت بخططه وحله سال جير السيف جاءته وراجع الحجي قال له اقتلتهم حجي عارف وكته عاف يمسك خطه وين زوجته مشي بجبه سرعه قال لا قال ولما وقد اطعتك قال حدثني ابي الودع عبد الله بن عمر بن الخطاب ما بدري اشكل فيه ابوه ده ما بدري كلام فيه ان جدي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله أتريدني يا حجاج ان اعتدي على رجل هو في ذمة الله مشاكله إنه متصلي الفجر في جماعة ثاني ما تلاوز كم ما مرخص تمشي في الشارع ترى حركة ما بيعطلتك مش معناها الناس ما يرخص ما مش رخيص ما أقول زول دب ماسل الحركة رخص لكن ما تلاوز وحكم ترى الحركة زاد ويسأل زول يقول صلى الله في جماعة كان صلى في جماعة, جماعة بعيد منه هنا صلاة حسين غضت صاحيروش بقتل زول ولا بيسأل يوصل الله في جماعة ولا ما صلي في جماعة شوف الصرف في جماعة ده ابعد منه دفي حماية الله يا اخرم بقولك في حمايه الله يا اخواننا زول في حمايه في حمايه عقيد ساكت كده في زول بيصلي زول في حمايه الله ابعد منه شفتها الصالح في, في جماعة ده انت في جماعه طيب يومك ده يطم تماما ما كفته البشر فقوه الايمان وفاعليته اكبر ما يصنع الحياه لانها يعطي الحياة البعد الروحي والعرقى الغيبي يا اخواننا الحياه نفسها في اشكال الان الاشكال ان الايمان بالغيب الان بقي ضعيف كده نتابع يا اخواننا قضيه الايمان بالغيب ضعيفه الان الجنه ووجود الان وهي مخلوقه موجوده للآن في أي عالم من العوالم ذلك لا يعلمه إلا الله والنار موجودة ولا يعلم ذلك إلا الله تأمل فالجنة والنار أسرار أدق من الشعرة وأحد من السيف تمر عليه أمم الأولين والآخرين ولا ينقطع أنا أؤمن بذلك لأنه كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام لكن نحن نتهمل في النهاية لماذا؟ لأن الدنيا القصيرة الصغيرة قد استغرقتنا إخواننا النار الآن موجودة الآن النار موجودة وين محلها؟ هننصلنا بزمان قال اطلعت على النار حقيقة أم خيال حقيقة على النار موجودة عرض علي عرقود علم من الجنة قال فمددت يدي لآخذه ثم ترفته أما وإني لو أخذته لأكل الناس منه إلى يوم القيامة لا يفنى منه شيء صبي العين بديك بسيطه رسول بس. لو كان شاله كان الناس تحدي يوم الليله ياخذوا في الصبيطه دي وزياده مني انا والصينيين ذاتو معانا بين صينيين ما كان بتفنن النبي سلم مشى في الجنه فراى حوراء تتوضا في ذلك الزمن فسأل عن القصر فقيل لرجل من قريش اسمه عمر بن الخطاب فتركه ومضى وقصني عمر ذلك قال قلت وأردت وكدت أن أدخله ولكني ذكرت غيرتك قال بكى قال وميك أغار يا رسول الله تأمل كده مثل ذلك تأمل الحورية دي لحد يوم من يلقى عنا لا شير لا ركبت نظارة نظر لا طيب لا حد يوم من في الجنة ذيك ولحد ما رجع تصلّي ده في في الجنة وفي الدنيا اللي كانوا في زمن عمر في زمن بسلا وين حد حصل عجزوا جات أجيال وعجزوا والحورية في نفس عمرك ما حد عجز دي مالجنة ما وموجودة كده نحن نحاول نعمق التصور في الغيب عشان نحسن التعامل مع حياتنا المعاصرة اخواننا الأرض التي نعيشها نعيش في كوكب الأرض وكوكب الارض جزء من المجموعه الشمسية والمجموعه الشمسية جزء من المجرة واحدة من الاف المجرات في هذا الفضاء الكبير وكل ذلك ملكوت الله وكونه الذي خلقه كده تامل ماذا تساوي الارض بالنسبه لهذا الكون الكبير إذا كانت المجموعة الشمسية كلها بكواكبها جزء في مجرة والمجرة جزء من ملايين المجرات الموجودة. <تصفيق> الحمد لله. الله. يهديكم الله وسبحانه. ماذا تساوي الارض؟ وماذا يساوي الكون بالنسبة للجنه والنار؟ ولا الجنه والنار هما هي موجوده. كذا. وين يا أجدو في الكون في الأرض دي في الأرض اللي دي لا في المريخ لا في المشتري لا في كده يا ما وين؟ في الأرض وين يا ما أدب ما في أقمار صناعية لا أقمار كذا يا ما وينو سامو باللله دلوقتي اللي يقبل المحل بالله دلوقتي. خلي يا اخواننا هذا العلم مهما بلغ قاصر وما اوتيتم من العلم الا قليلا لذلك الارض لا تساوي بالنسبه للنار التي خلقها الله شيء لأن فيها أمم لا تحصى ولا تعد والواحد منهم درسه كجبل أحد وما بين منكبه إلى شحمه اذنه مسيرة ثلاثة أيام كما جاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دير شويه وبعد يوم نقول لجهنم هل انت فتقول يا أخوانا والله يقول لك صير الرسول صغير صغر شديد أسي كده أو شو رجع؟ إحنا نتعامل بحقائق الشرع القوية. الرسول بيتكلم عن رقعتين في الفجر. اللي هي الرقيبة. قال خير من الدنيا وما فيها. الدنيا فيها في أكلي سدات وتاني والدولارات. الدولارات الموجودة في الدنيا كلها كم؟ الذهب الموجود في الدنيا كله كبير فيه كامل الدنيا دي وما فيها تخيط اليوم الكامل ركعتان خير من الدنيا وما فيها بالجبال والمحيطات والدول والأنظمة والأموال والتجار والعربات الموجودة في الدنيا كلها والرقشات وامجاد كله داخل والدفارات يا أخي والله نحن معنا التصور للاخره التصور كله ينصف له وحياة ضيقة إخواننا الجنة الآن موجودة كبيره شديد الأرض لا تساوي بنزمة الهشب والنار موجودة ودنيانا التي نعيشها وارضنا لا تساوي بالنسبه لله شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه والسلام في حديث المسند لو ان حوراء حريان في الدياج تبسمت لاضاءت ما بين المشرق والمغرب قال فوريه ساكت في الجنه كان ضحكا تضيء ما بين المشرق والمغرب الدنيا كلها تنورت تعالق زوجها تصافحه باي يد تصافحه وباي بنان تعاطيه لو ان اصبعا من اصابعها بدا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولو أن طاقة الطاقة معناها الضفيرة من شعرها بدأ لملأت ما بين المشرق والمغرب عطرا ولو أنها تفنت في بحر مالح لجعلته عذبا زلالا الحورية خلاة لنصيف على رأسها خلت تلقب عن جماش خير من الدنيا وما فيها بالحكومات والبنوك المركزية الموجودة جون كرنزات ودخل ببنك الحجيم كلهم وكيلينتر والقاعدين والفاق والجامعات والأموال والنفط الموجود في الخليج وفي العالم كله ودريط اللعو في الجزيرة كله وكل أسواق الذهب الجنب الخرطوم هنا السوق العربي في الخرطوم والفي دبي والتحت الواطه والقارات والدول القماش الفورأسة الحورية خير من الدنيا وما فيها قماش بس غالي من عند كله قماش خليه ذاته في جسمه ولا في هناك طبعا الناس طمم البطن من نسفان الدنيا انت لما تسمع كلام لذاته لو ذات تعرس يتغير رايك إذا انتسبت إنت تخثير التحجز بالخير راجت يظلم البطن لانه ما في الوقار اصلا وان كان الصالحات من نساء دنيا يكون حور عين وهذا لا ينفي أنه هنالك حور عين من غير نساء دنيا والدليل الحوراء التي راها النبي متوضئا امام قصر من قصر بنت عمر جي في الجنه رضي الله عنه ولم يطلسهن يطلع ثل قبلهم ولا جاء واحد اما قبل كده سمع الكلام ده قال تثبتوا ليه الكلام ده علي اليمين انا اجي في الجامع عندما بقى ارجع بيتي بس اجي البيت اموت في الجامع ده يشيروني لكن بس أكدوني أكدوني أكدوني أكدوني أكدوني أكدوني أكدوني يا اخ دول اخ اكدوا لي الكلام ده مستحيل يشكوا قلت يا اخي الكلام كلام صادق المصدوق والله لا دار منك صوت تصوت تصويته في الانتخابات كما يفعل السياسيين ما دار من منك أصوات ما دار منك عمل صالح الكلام ده كلام من لا ينطق عن الهواء هو إلا وحي اليوم ولذلك عليه الصلاة والسلام نحن نحتاج إلى تفعيل الإيمان ثانيا صناعة الحياة بعدم الرضا بالواقع والدون لا يستطيع أن يحقق النجاح من, لا ي... من... من يرضى بالقليل وليس له من الطموح المتوسط في كل المجالات وإن أردت أن تطلع حياتك قيميا لا ترضى بالدون خاصة في امر الآخرة وبعد عن الكلام السلبي الذي يبعد الإنسان عن الاقتحام والجرأة الخواف ربه الخواف ربه شنو تشنو تشنو تكرم فارغ لماذا تعيش أنت كنت تعيش لأكلك لطعامك وشرابك وعيالك لحياة ناخصة لا بد أن تكون مصادما للباطل وجريئا في الحق وأن لا تتردد وأن تعيش حياة ذات رسالة وإلا فمفائل انتحن نفسك ولعيالك حياة ضيقة الخواف إياك أن تكشل خواف لا تتردد ولا ترضى في حياة تريد صناعتها بالدون شوف عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه جاءت امراه تسال مرج شحال بتحدد كان على فرس الفرس شايفه قروش في الجراب قروش كثيره نزل لها من على الفرس وقال خذيه بما فيه قال له بعض الناس لقد اعطيتها اكثر مما تستحق هي لا تعرفك يعني حبيبي اخواننا اظن يكون عارفه زوج شديد ويمشي ليه يقوم يديك حاجة بسيطه هو دفع يكون خليلية لأنه بيكون عارف أنه أنت عارف أنه زر ماله، وفقلت أنت كده لكن دفع عرفها في تنمي وهي من, من اللائي تربى بالقليل المرة دي كانت دفع حاجة بسيطه تربى قال إن كانت لا تعرفني فأنا اعرف نفسي وإن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير. إياك أن ترضى بواقعك وما أنت عليه وسبب النجاح أن لا ترضى بحياة ونمط حياة أنت فيها وهي ليست فاعلة اخوانا مش أي حياة كنت أقول كويس مالك ما بقول غير غير إن, إن كنت ترى أن حياتك ليست فاعلة فلا ترضى بالدون شوف عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما كان في مكة في ميناء في أيام ميناء وأحد خجاج اليمانيين جاء من اليمن ضاع هيمانه, هيمانه هيمانه يعني شنو الكبر وفيه النفقة يجرس قروسه قام السحة ذو المذعوب مسك في عبد الله بن جعفر قال رد إلي هيماني اتهموا عنه وأنا لا أريد أن أفضحك في موسم الحج واتقرب إلى الله بسكن عليك قال هيمانك كم فيه قال عشرون ألف النفق والهدايا مثل عنده بيت في مكه فاتعني فاتعني فاتع لأني رسول الله دعني وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قال يبارك لعبد الله في صفقة يمينه قال لو أني تجرت في الحصى والأحجار أربح كان لقص الحجار من الشارع وباعد من كثير دي ما دعوة بتاعت نبوة جاب الهيمان فيه عشر ألف وعطاه الرجل قال مشال الهيمان بعد قليل وجد الهيمان عند بعض الناس يبحثون به عن صاحبه اخوانا في ذو رايح منها يا باني في ذو رايح اللي لقاه فقه ولحد حصل يعرف اللي ودمه رجع الى عبد الله بن يحيى وقال له يا هذا اولا تعف عني وسامحني ده الاول قال سامحتك قال وجدت هيباني واريد ان ارد عليك هيا قال إنما نعطيه لا نرجعه أبداً قال البلدان إخواننا نفق بتاع الحج عشرين ألف بس ما كان مميز يعني الحج ده كان مميز عشرين ألف عشرين ألف أدى ليه وقال البلدان الناس أن رجعوا هو فزول بيعمل فزول سأل عنه قالوا هذا عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب اليمني قال الفوايين لهم ولم يأتي بجديد ما جاب لهم أحد شنو أشيل شبههم فلا بد من أن ترضى بالدون وأن تترفع عن الواقع الذي تعيشه اخوانا فين نقطه مهمه ناس ما رادوا اكتفتوا ليها حسنا العشر الاوائل من الخجل دخلت انت عارفه ان اول حيث قبل ما تعمل اي عمل صالح شوف أسوأ خصلة عندك تخلعنا في الايام بس اذا كنت بتكبر دخل الكبد اعتنى العزم على انو العشر الاوائل دي تكون سبب لان تترك الخصال القبيحه قبل اي شيء كنت بتاع لفه دوران بتكتب شيكات أبعد عن الشغل أي شغلة ما يها ها أبعد منها. بس هذا أجل ما يمكن أن يفعل ثالثا لما لا ترضى بالدون عشان تصنع حياة لابد من ارتياد معاذ الأمور بد من أن ان تتطلع الى الافاق الاوسع دائما الدين لا يريد الانسان ميت حتى في طموحاته عشان كده يقول لي اذا سالتم الله فاسالوه الفردوش الاعلى عشان يعودك الاسلام على ارتياد معالي الامور دوما فلا بد من ان تعود نفسك على ارتياد معها من الأمور اخواننا شوفوا في بعض الناس ينبغي أن يترفع أنا أكلمكم حسن شيء في بلدنا فيه الكورة كون زول يلعب كورة في جسمه أصدقل بقوي المؤمن القوي أحمد الله من المؤمن شنو الضعيف دي ما فيها مشكلة لكن تشجعي وبطاقة عضوية ده شو ده؟ يا أخي دي فارقة والله أنا كل مكان الناس جدوا اللي دي فارقة يا أخي فينا بشرق عمته أسأل فرق جاء بقول يزور عمته دي فارق. وفينا في الانتخابات بتاعت الكوره دافعين 6 مليار وبعد الانتخابات ما تموت. دا دا شو ده؟ فيزيو العقل يقول لك الكلام ده يقول لك تبقى الرياضة ما تبقى الرياضة إنتا لو أجدوا يتريض يا رجبتوا ما في مشكلة لكن في فيزيو يتريضوا الناس التعليم يصفق لهم ما لك يا ظلط شوف لك شغل شوف لك عاجة ناجح ده أنا ولا كنا ده ما بقره أسطل وما أطور هل ده من, من معاني الأمور؟ هل ده من ارتياج معاني الأمور؟ إخواننا الإنسان ما ممكن يقبل عمره للدرجة إنتا أجل شيء عشان تجمع الإنسان جات كان حفلات حلال مفروض تخليها كان حلال ما فيها فائدة وضيع ثمنها عشان تفت... عشان تستفيد لي حاجة ثانية الألوسي شكوا أنا أي زول بيقع عالم ما في عالم كان يحضر حفلات ويجيك بعالم بيقع عالم بيتين بيساهد الصباح ما بيجري كده ما, ب... ما في زول بتاع حفلات بيقع عالم أكلمك لا تبقى عالم خليك إنسان جاد في أي مجال في الفيزياء في الكيمياء في الكمبيوتر في الدين في الطب في أي مجال لا تبقى عالم لا بد تكون إنسان جاد الألوسي يقول رحمه الله تعالى يحدد عن نفسه وكيف أنه طلب العلم يقول وربما أصافح بالجميل صفحات الكتاب من السهر سهران كل مرة ادقوا شراصوا مع الكتاب ويقرأ ادقوا شراصوا مع الكتاب وصافحوا بالجبين صفحات الكتاب من السهر وإن أعوذ, وإن أعوذ الشمع يوما فعلى ضوء القمر لما نكون مع عنده شمع بقرأ في ضوء القمر وذلك في كثير من ليالي الشهر وأمثالي من أقراني وشفى الصغير. في ميادين الزهو يرقلون وفي بيد في بيداء الشهوات يرفلون يؤثرون مسرات الاشباح على ملذات الأرواح وأنا مع صغر سني وضيق عطني وضيق شنو؟ عطني يعني شنو؟ يعني لسه معقول صغير لا تغرني حالهم ولا تستفزني فعالهم هم اشد على حبله وما شئت له كبير جدا خليك ساجد في حياتك وسع إلى ارتياد معاني الامور قلنا ايها الاحبه بعد قوه الايمان وفاعليته ثم عدم الرضا بالواقع ثم الإطلاع معالي الأمور رابعا الإقرار بالفشل والاعتراف به عند وقوعه بمعنى لا يصنع الحياة ولا يحقق النجاح من لم يعترف ابتداءا بالفشل يعني أنت ينبغي أن تعترف بما أنت عليه من نقص لتكمله أما المزهو بنفسه الذي لا يرى عليه نقصا هذا لا يمكن ان يصنع حياه ولا أن يتقدم خامسا لا بد من المواقف القويه اخواننا اكلمك في الدين بحاجه مهمه جدا الدين مواقف الاسلام مواقف لو جردت سير الصحابه وتراجع الصالحين ما حد يقول لك وكان يصلي الصلوات الخمسه في المسجد ما بقولك لك صح ولا ما صح بيجيب لك عنه ما بيجيب لك كله يعني عمل الخطرط عنه كان بنوى الساعة كذا وبصح الساعة كده وبمشي العمل الساعة كده وبجنب بيعمل كده لكن المواقف القوية التي حصلت في حياته هي التي كتبت وهذه صناعة الحياة يعني المواقف التي تخلد والأحداث التي تمجد هي الأحداث والوقائع الفضة، الفضة التي هي موقف قوي. شوف الرجال مواقف. الصحابة كلهم كان في الجامعة. لكن حب الزمن ده لما زول يموت يقول لك وكان يصلي الصلوات الخمسة في المسجد ليه؟ لأن بصلوا الصلوات الخمسة في المسجد شوية. لكن زمان عشان كده منافدين كان الصلاة الصبح. والعشاء عليهم ثقيله ثقيلة ليه وقت ما اجي وما ما كان بيا بتعرف لانه كل الناس معلومه بيجي صلاه الصبح والعشاء لكن زمن ال ال ال بيجي والما بيجي الأمر الامر واحد يعني ما ما, ما في ما في ما في ما في ما الحياه مؤسسه حتى في الدوام والعمل والنمط مؤسسة على الدنيا على الدين يعني المفروض الشغل يكون بيوفر للناس أن يصلوا الصلاوات الخمسة في المسجد لكن إذا كانت أنت تطلع من الشغل الساعة اثنين بصل العصر وين في الحفلة ب ب عصر عليك الحفلة يعني الحياة تؤسس ابتداء على الصلاوات الخمسة بعد ذاك الدار يعمل دوام يعمل والدار يعمل ده يكون الأساس والحياة طاري والدنيا والممارسة فيها قائد هذا إشكال من الإشكالات الصحابة مواقف المناسبه وده بيخلي أن عمر الخطاب معروف مواقفه في الهجرة معروف في مكة معروف في المدينة معروف بعد ما, ما أبيج خليفة مواقفه معروفة ما بجيب لك حياته كلها بجيب لك من حياته المواقف المؤثرة القوية في اردت ان تعيش حياه حقيقيه فلتكن لديك مواقف قويه وشوف اخواننا الصحابه دي لماذا لهم ميزه على غيرهم عشان موقفهم في الدين انت في الدين ده ما تجامل زول خلي موقفك قاطع واجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان وهما اللذان تظاهران لنبينا في نصره وهما له صهران بنتاهما أسمى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان أبواهما أسمى صحابة أحمد حبذا الأبوان والبنتان وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر منتجعان وهما وزيراه اللذان هما هما بفضائل الأعمال مستبقان وهما على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد الجبلان الاثنين دين ذاته في واحد احسن من الثاني اسماهما اعلاهما اقواهما اتقاهما في السر والإعلان اسناهما ازكاهما اخشاهما اوفاهما في الوزن والركحان صديق احمد صاحب الغار الذي وفي المغاره والنبي اثنان صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله اثنان وأبو المطهرة الذي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر إزار حصان اوليس والدها يصافي مع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 ليث الحروب منازل الاقران اكرم بطلحته والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وابي عبيده ذي والتقى وامدح جماعه بيعه الرضوان العشر المشترين يوم يشترون بالجنه عندهم شنو عندهم مواقف بيعه الرضوان يمدحون له لأنه في موقف اسمه شنو اسمو بيعت شنو اردت الحياه فإن أردت الحياة الحقيقية لابد من المواقف القوية ثم اختم بان أردت أن تصنع حياة لابد أن تعيش في الحياة معطاعا ولا خير في من يعيش لنفسه ولا يعيش لأمته انت ممكن تعيش حياة سعيدة تأكل وتشرب وتنقفل ما يكون عندك علاقة مع ذلك لكن كفانة اليتيم والسائع على الأرمنة وتقديم الخير هو أكبر سعادته والله أنا أتكلم لي يقول لي يومين أمشي يا مساكين أيتام ما ناجد حق الأكل أمشي لوك بالليل أنا الزلون شوال دقيق وجركان الزل قال والله برجع البيت ما بتخيل هذا لكب عربية كأنه راتب طيارة من الفرحة. إن الإجساس العميق والسعادة الغامرة التي تغمرك وأنت تعامل الآخرين وتحسن إلى الناس وأن تكون معقاء هذه هي معاني الحياة الحقيقية لا عاش من عاش لنفسه بس كده الناس خمسه ويزو يختار لي رقبتك اذا ما مات ذو علم وتقوى فيصل عنده علم وتقوى لما يموت فقد ثلمت من الاسلام ثلما فيصل عنده علم بس ما عنده تقوى فيصل عنده تقوى لكن علم ضعيف ما هذا ذو دم كويس اللي تقدر ما بيفرضه كمان بس ما بيجتوه لكن يفقد اذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الاسلام ثلما وموت الحاكم العدل المولى بحكم الارض منقصه ونقمه الحاكم ساكت ما بينفع مات ما بينفع الناس بقولوا بلا وشنو وانجل وجددناك يا اكتوبر في ابريل لكن الحاكم العدل ده كان مات الناس بيبكوا عليه اذا ما مات ذل وتقوى فقد ثلبت من الإسلام ثلباً وموت الحاكم العدل المولّى بحط من الأرض منقصة ونِقمة وموتوفة كثير الجود محلّ فإن بقائه خصم ونِعمة في ذلك غليان. وبدل الفجر تخيل دا يوم ما يموت تبكي عيون كتيرة لأنها بقت بكت على ما تعرف عنها وفي الغالب الناس الاختيار أن بتس صرقة ما بتظهر آثار ذلك إلا بعد عشرة بعد أن يموت وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت الفارس الضرغان هدر فكم شهدت له بالنصر عزمه وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الناس هم همج رعاع وفي ايجادهم لله حكمه الناس خمسه البقيه ما متعدد والله عنده حكمة إنه انو يتمممون العدد انت في فوق الخمستين كما يبقي الزورفيون تبقوا مشكله كبيره في حال يمكن كلنا نقدر عليه العابد القوام ده اصل الحكم ده أوه. ده فيه دبابات وكتل ومشنقه وطوارئ ما تمشي عليه. كده شوف الباليات الجود ده ده عند قروش مع أنه الظل مفلس ممكن جود زي ما الصحابة كان بيعملوا. سبق درهم المئة ألف درجم أعصل على العابد القوام ينادي ربه في كل ظلمة إذا ما تجد من الخمسة ده معناه أنت تعيش حياتك بغير معاني لا بد أن يكون لك دور حتى تجاه نفسك وتجاه الآخرين بدعاء تسر آخر مقتطم الاستثمار في الآخرة الاستثمار في الآخرة صناعة الحياة بالاستثمار في الآخرة وأعني بها إخواننا نحرص على المشروع الذي فيه نجاح أكثر الدواجب البيض الأيام دي غالي. زوج حبوا يعمل التواجد. لا الأجمشة. لأنه مناسبة عيد. لا لا البهارات بيع البهارات كويس. لا زوجي تاجد في المشي. لا خير الأمدات والركشة. الزوج أي زوج بيشوف بعد ذاك المشروع اللي لازم وبيحرص عليه. لا بد أن تحرص على ما يرفعك في أخرى. الآن أنت بين يدي عشرة أيام. هي من أجل أيام الدنيا ماذا أنت فاعل فيها لابد أن تري ربك من نفسك خيرا وأن تظهر له وأن تتعرض لنفحاته ورحماته بأن تتعبده وتتقرب إليه فلا يصنع حياة فاعلة في دنيا من لم يستكمل في الآخرة اخواننا الآن اي زول يسمع العشر الأواخر والأوائل من الشجر أو أي موسم من العبادات أصحيني ما لحمه لي نال الله لسومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أبعاد عند أبعاد ومتونات عند عند الوسط يا جل لك السرف الذهب جل لك زوج بيشتري خروف من أول يوم في الشجر كل يوم بيحمل بل والصابون لما نأجي يوم عشر قال فإذا قدم اضحيته لذبحها لله كأنما قدم عروسا تخيل زول شو ما استنف دين فهموا ما شرهمين ده باب قولي تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب زول بيستنى الطحية من أول يوم كل يوم يحمل الخروف ده بينجيب المويه تحت ويحمل خروف ده بالصابون وينضفه ليك ويخلي لك حاله تمام ما ده خروف عنده فرجه عباده تاتي باشعارها وأطفالها وقرونها وأصواتها وأوبارها الأوائل البعض بيطلعه في ميزان الحسنات يوم القيامه لا بد من الاستثمار في الآخرة أقول بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضره والتي كانت تحت عنوان صناعة الحياة لعل فيها إشارات ومعالم في صناعة الحياة ولولا ضيق الزمن كنت أسائل الحاضرين ان ما هي معالم صناعة الحياة ما تكون نسيتوا يا إخواني معالم صناعة الحياة ده أنا أصنع حياة حقيقية ممتدة إلى الآخرة وطويلة ونافعة للناس لا بد من قوة الإيمان وفاعليته نمر واحد عدم الرضا عن النفس والواقع وعدم الرضا بالدون نمر الثلاثة ارتياد معالم الامور والجدية في المسائل والأمر رابعا يلا التسليم بالفشل والاعتراف به من أجل تحقيق النجاح بعد ذلك أول خطوة لأن تكون ناجحا حتى في حياتك كموظف كمدير ك... لا بد تعترف بالاخطاء ستجد تعالجها خامسا المواقف القوية في الدين سادسا أن تكون الاستثمار, علي ممكن. الاستثمار داخل حي أن تكون معقاء أن تكون شنو معقاء دكم سالسا سابعة الاستثمار في الآخرة نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة أسأل الله العون والسداد والقبول ويتقبل منكم لحضوركم وإنصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته